اياك نعبد و إ ي ا ك نستعين إ ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ا ل ض ا ل ولمن خاف مقام ربه جنتان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان دواء ا ف ن ا ن ف ب أ ي تكذبان فيهما عينان تجريان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما من كل ف ا ك ه ة زوجان ف ب أ ي آ ل ا ء تكذبان متكئين ا ذ ب ا ن م ت ك على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم ي ط ل ث ن إ ن س قبلهم ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ك أ ن ه ن الياقوت والمرجان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ا ل جزاء ا ل إ ح س ا ن إ ل ا ا ل إ ح س ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ومن دونه ما جنب م ت ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان مدهامتان ك ذ ب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 「ふ ه ん」 إ ن س ق ب ل ه م و ل ا ج ا ن ف ب أ س ي ل ل ر ب ك م ا ت ك ل ا ن متكئين ع ل ى رفرف ا ل خ ر و ع ب ط ر ي حسان فبأي آ ه ر ب ك م ا تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام الله أكبر. الله